قَدَد اللهُ ل تَ التَّخِذُ إِ غَينَّيمِ إَِّ مَاهُ لهُ ما فِي السَّماتِ وَ الأض وَلَهُ الدداس أفَغ رَض اللَّتَ التكُون وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ لكم الظروف إليه تجارون ثم إذا كشف عَنك إذا فررييقم مِكم برغهم ي شرك يَكْفُرُونَ بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَطَمَأَنَّ دُونَ فَسَوْفَ ج அلون لمدياعَموننا ننس مم رنز مَا غِلنا تسألونا عما كنتم تترون ويأنجعون نري البنات سُبْحَانَهُ وَلَا حُمْ مَا يشترك اِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى لَوَّنَ وُجُوهُهُمْ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِلُنْفَا وَاجِهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ قوم من سوء ما بشر به أيمسكه علىه في sana wah <laughs> カラ 我lau a What are يَا جَانُ لُ نَدِ لَّغِ مَا يَكْرَهُنَ وَتَنْصِفُونَ عِصْمَانُ مُرْكِبًا أَنَّنَا نَحُمُّ الْخُسْمَ أن لَا جرم أن لهم فالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين له فزين لهم الشيطان أعمالهم فزين لهم الشيطان أعمالهم فوا Və mələyə Və mələyə إلا لتبين لهم إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهذا ورحمة وهدًا ورحمةً لقوم يؤمنون والله أنزل من سماء ماء فأحيا به الأرض بعد إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وَا إِنَّ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَى بِهِ لَأَرْضَ عَدَّ مَوْتِهَا إن في ذلك لآية لآية لقوم يسمعون نسقيكم مما في بطونه من بين وَمِنَ الثَّمَرَاتِ الْمُنْخَلِفِ وَلَنَا نَزْتَخِذُونَ مِنْ غُسَاقٍ وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي مَنِ اتَّقَى لَأَمْنٌ لِقَوْمِي يَعْقِيلُ اِ رَبُّكَ إِذَنَّا حَلِّ عَنَّا التَّحِيدَ مِنَ اني تنخيذ من الجباب دي بوته امنا شرير ومن ما يعرش Qumma qıdıb min kulli səmarati fəsluky شراب مختلف أنلوان شراب مختلف تلف نَّ عَ فيج شفاء Huan minkum لِكَيْ دَاعِ يَعْلَمَ مَا بَعْدَ الْعِلْمِ والله فضل بعضكم على بعض فر أَلَمَ مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَأُمِّي فِي سَوَاءٍ فَطَبِعْنَ أَمَانِ اللَّهِ يَجْحَدُ وَاللَّهُ بَطَنَ بَعْضَكُمْ مَّعَذَابَ أُخْرٍ فِي لَن نَذِينَا فُضِّلُوا بِرِزْقٍ عَلَى مَا كُنْتَ أَنِيمًا عَلَى ايما نهمسهم في سوانا اف أنفسكم أزوارا وجعل لكم وجعل لكم من أزواركم ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكونون دون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض لا لا يملك لهم قم من السماوات والأرض شيعا ولا يستطيعون فلا تضربون أَمْ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ضرب اللهما مثلا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه ومن رزقناه من حسنا سنه فانوق في قوم من هل يستوي وَهُوَ كَلٌ عَلٰمٌ هُنَا مُنِيْنًا مَا يُجْزِ زُولًا اَتَى خَيْر هَلْ يَنْسَوِي هُوَ وَمَنْ يَا مُرُ بِالْعَدْلِ وهو لا qrib war sama I'm not shine əşkil لكم وجعل لكم من جلود لنعام بيوتاً تستخفونها يوم ظالكم يَوْمَ ضَعَنِيكُم وَيَوْمَ إِقَامَتِكُم وَمِنَ الصَّافِرِ أَوْ بَرِيقَا وَأُبْرِيهَا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِنَّا خَلَقَ وِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَالًا وَجَعَلَ وَجَاءدَكُ صَر بِي تَقكُم الحَر وَنصَرَ بِيلَ تَقكُم بَ السَّكُم كَذَرِكَ يوتِم نِعمَّتَهُ عَلَكُم فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ عَلَيْكَ الْبَلَغُ الْمُبِينُ صدق الله العظيم